بسم الله الرحمن الرحيم إنه شيء أسمى وأعلى وأعظم الحداء إنه أمر يؤجر علي إنه أمر واجب إن شعه أمر لا خيار فيه الحداء الحجاب كرامة الحجاب ليس مجرد راية من الملاحقة والمعاكسات هذا في الغالب هذا في الغالب المت يقرؤون في الصلوات آيات وإذاعات القرآن ترددها الذكور والإناث في المدارس يقرؤونها لمن هي لمن هي للجن لمن هي, هي الآيات لمخلوقات مزعومة في كواكب أخرى القرآن <تصفيق> الحجاب وبتك استار وتنافسات في غيها الفجار أسهري لبطر جيد اكش في القضية قضية محاربة بما جاء به الدين أجب قل أخبر أين هو أين هو الإدناء أجب يا أيها النبي يا أيها النبي بَيُقْرِئْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يَدْرِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ وَعَبَاءَةِ الْيَوْمِ هَذِهِ الْعَبَاءَةُ هِيَ فُسْتَانٌ اسود مطرز لونا خصرا شفاف ضيق العباءه هذه العباء عباءه فستان تحتاج العباءه تحتاج, تحتاج العباء لها العباء عباءه قد تبس سفورهم امتنا الذي الله خذه كل النفوس تساؤل التبرج بالجمال الصناعي الجمال ف شعرها بالراس باروكة ثم الرموش صناعية والعدسات ملونة وكريم تفتيح البشرة وكحل العينين ثم تتبر هذا مكياج سوق عجيب جدا انها تريد ان توفر الجمال. في المكياج التوفير والتوزيع الجمال حذاءات على الكوب والوان وشيفون اسود ومطرز وبطانات لا بالجوز وبغيره وعبايات مشقوق عبايات مخصر عبايات ولا غنم لا بالله حسنا وصني ودينكم ودي حجب وأسمال تولى عصرها هل تريد أن تدخل أفنك النار سؤال كن صريحا كن صريحا بمعنك. بالأصل أن المرأة تبتغي بحجابها جنات النعيم تبتغي طاعة الله تبتغي مرضاك تبتغي الثوار تبتغي الأجر تبتغي وقاية نفسها من النار ما يطلبه أعداء الله لأن من المرأة ليس كشف الوجه وأكتم بالله الذي لا إله إنهم يريدون ما وراء الله أعداء الله الذين يريدون زوال الذين يريدون امحلال الفضى الذين يريدون فساد التبرج والاختلافات الشهوان لانهم يريدون ان تسيع الفاحشه في الذين امنوا ان الذين يحبون ان تسيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم يقولون حتى نلقي نتقدم نتطور لا بد ان تتحرر المراه من اججاب الدين والشهيه واخر صرعه فيديو كليب حجاب يطير راس على بنطلون يا كاتب الاعمده يا محرر المقالات يا كاتب التحقيقات تق الله الله خارف. آه، آه، آه، آه. وذاك الفسن ممتنع وربي غالب الأمر ولو جلبوا بزيفهم فعقب الزيف للخسر ما هو المطلوب أن يكون عندنا وقفة أن, أن نتوقع أن نواجع الفسن أن نقوم بأمر الله تعالى عود إلى الله أن يكون عندنا محاسبا للنفس أن يكون عندنا شيء من الحزن لفاية تساهل لفاية أبي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 واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان الله تعالى خلق الخلق وهو اعلم بهم الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير خلقه وهو اعلم بما يصلحهم ويصلح لهم سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور وقد امر عز وجل النساء بالحجاب والرجال بغض البصر لكي تكتمل العفه فله الحمد على ما شرع له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن فهو الذي اوحى بقوله يدنين عليهن من جلابيبهن وهو الذي اوحى بقوله ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى وهو الذي اوحى بقوله ولا يبدين زينتهن ان ربك رحيم رب عليم رب خبير سبحانه وتعالى انزل الحجاب وشرعه وامر به انه الوقايه والكرامه وحذرنا عز وجل من فتنه النساء زين للناس حب الشهوات من النساء والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من فتنه النساء واخبر ان من فتنه هذه الامه الافتتان بالنساء حذرنا من الصنف الكاسيات العاريات من اهل جهنم التي لها ظاهر وباطن تبدي زينتها ولا تبالي بمن ينظر اليها مقصودها لفت الانظار انها تجعل ما فوق راسها عاليا كاسلمه البخت لنفت النظر ان الحجاب يا عباد الله دين وتشريع وليس عادات وتقاليد فقط انه شيء اسما واعلى واعظما انه امر يؤجر عليه انه امر واجب شرعا انه امر لا خيار فيه ولكن الناظر في الواقع يرى اشياء منكره لا يعرفها المؤمن والله فان المؤمن يعرف المعروف وينكر المنكر ولكن ماذا حصل والى اي هاويه يسير هؤلاء الذين يسائرون اعداء الله اعداء الله الذين يريدون زوال العفه الذين يريدون اضمحلال الفضيله الذين يريدون حصول التبرج والاختلاط واثاره الشهوات لانهم يريدون ان تسيع الفاحشه في الذين امنوا عندما يضرب بقول الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى عرض الحائط فماذا يرجى من خير يا عباد الله عندما تاتي الاوامر وكأن الغيره هو المخاطب بها يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين حتى لا يتخيل احد ان الحجاب هو لامهات المؤمنين فقط قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الادناء من اعلى شيء الى اسفله من القمه الراس الى اخمص القدمين الادناء من اعلى الى اسفل يذنين عليهن من جلايبهن فاذا ادنته عليها غطت كل شيء لم يبق من جسدها شيء مكشوف اذا هي انتفلت هذه الايه عباد الله ما هذا التناقض الذي نعيشه العلمة يقرؤون في الصلوات آيات وإذا عات القرآن ترددها والذكور والإناث في المدارس يقرؤونها لمن هي للجن فقط لمن هي أليست للإنس أيضاً لمن هي الآيات لمخلوقات مزعومة في كواكب أخرى لمن هذه الآيات وبشان من نزلت ومن هو المخاطب بها من هو المنادى من هو المكلف بهذه الاحكام وعجبا كان الامر لا يعنينا كان رب الاسره غير مسؤول كان ولي امر البنت غير حاضر كان القضيه لا تعني من قريب ولا من بعيد ثم بيئه متناقضه واسواق فيها من التبرج والسفور ما الله به عليم وتلميع المتمردات على ثوابت الدين وجعل القدوات الفاسدة لبنات الجيل وإقامة المواخير الفضائية التي تنشر التبرج والسفور على الملأ مجاهرة بالمنكر وإعلان بالفسق وحتى هؤلاء الذين يستوردون الملابس ممن لا يخافون الله ولا يهمهم ماذا يدخل في جيوبهم وحساباتهم من حلال او حرام حتى بات رب الاسره المتدينه مهموما هو واهله من اين يشتري الملابس واين يجد اللباس الساتر انما هو معروض وراء هذه الواجهات للمحلات خلف الزجاج الشفاف لا يرضي الله عز وجل كثير منه خارج عن دين الاسلام خارج عن معاني الفضيله خارج عن الستر والحشمه لا علاقه له بالدين لا من قريب ولا من بعيد ويعرض على هذه القوالب التي يوضع عليها إغراء بالشراء ان المساله اليوم قد صارت دعوه واضحه للسفور والفجور عباد الله سهام تغير على ايات الله واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكافهات وفاسقات ينلن من الحجاب ويقلن ان الحجاب تمس لن هويه المراه اسفري تبرجي اكشفي هذا هو العنوان وصور تعرضها الجرائد والمجلات للسافرات اغراء للاخريات وتقبيعا للسهور والتبرج هذا التطبيع الذي يحصل الان هذا التطبيع الذي لا يقل خطرا عن التطبيع مع اليهودي وغيره لانه يطبع ويجعل السفور شيئا عاديا وليست القضيه معركه فقهيه حول غطاء الوجه كلا والله ليست القضيه اراء مذاهب في غطاء الوجه لان هؤلاء الفاسقات المناديات المناديات بالكشف والسفور اذا نظرت الى ما يبرز منهن فان ما يبرز اكثر من الوجه مقدمة الشعر إن لم يكن الشعر الغطاء على منتصف الرأس لا يغطي الشعر ولا النحر إذن المسألة ليست مسألة تغطية الوجه ليست القضية خلاف فقه في تغطية الوجه القضية قضية استدراج القضية قضية محاربة بما جاء به الدين من أبوام متعددة لا يريدون ما أنزله الله التمرد على الآيات والأحاديث يا عباد الله عندما تنزل الايات بالاوامر اين استجابه المسلم لله ورسوله اين هي اين الادله على وجود الايمان اين التاثر بهذه الايات عندما يقول يدنينا من اعلى الى اسفل اين الابناء اجبني قل اخبر اين هو اين الستر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأه عوره فاذا خرجت استشرفها الشيطان رواه الترمذي وغيره حديث صحيح المراه عوره اين التطبيق لهذا الكلام واذا خرجت زينها في اعين الناظرين فاين الوقايه من هذا الطريق الابليس اللعين استشرفها في اعين الناظرين عباد الله وليضربن بخمورهن على جيوبهم شققنا أزرهن فاحتمرنا سترنا الوجه والنحر وغيره امتثالا لقول الله وحتى لو قلنا انه يجوز كشف الوجه على بعض المذاهب هذا العصر الذي نعيش فيه عصر الفتنه عصر الشهوات قال بيرسلان من فقهاء الشافعيه باجماع العلماء على انه اذا كثر الفساق من الرجال وجب على المراه تغطيه وجهها حتى مع القول بجواز كشفه هل يوجد غض بصر الان عندما تمشي المراه في الشوارع كاشفه الوجه هل يرخي الرجال ابصارهم ويطاطئون بها الى الارض فاذا لم يكن الامر كذلك فما هو الواجب واما على القول بوجوب تغطيه الوجه فالمساله محلوله اصلا قالت عائشه رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات والمراه المحرمه يجب ان تكشف وجهها اذا لم يكن اجانب الاحرام لا تغطي المراه وجهها قالت فاذا حاذوا بنا اسدلت احدان جلبابها على وجهها اسمع الحديث اخرجه احمد وابو داود قالت عائشه فاذا حاذوا بنا يعني الرجال أسدلت إحدانا جل بابها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه يعني قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابي بهن إذن هذا هو التطبيق العملي كما علم ابن مسعود تلميذة وأخذ قطعة من قماش فغطى وجهه وأخرج العين اليسرى العين اليسرى رخصة لترى الطريق وعلى قدر العين لا غير طريق عباد الله تقول اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الاحرام اخرجه الحاكم وصححها ووافقه الذهبي واسناده صحيح عباد الله عندما تخرج بالرغم من كل هذه النصوص تافهه لتقول ان غطاء الوجه يلحو شخصيه المراه وهويتها ويجعلها كائنا غامضا بلا ملامح اذا يريدونه بالملامح اسمع الخطه لتعرف يريدون الملامح قالت وينبغي على المراه ان تفخر بوجودها وكينونتها اذا الفخر بالجمال واظهار الشكل لتكون انا موجوده وعجباً هذا ما أمر الله به أن تبخر بشكلها لتعلن عن ملامحها وتقول أنا موجودة أم أنه سبحانه وتعالى آمار بالتغطية والستر الله رحيم بعباده الله تعالى يعلم ما يثير الشهوات الله عز وجل خبير يعلم الفتن وما يسببها يا عباد الله إن أعباده ما يطلبه اعداء الله اليوم من المراه ليس كشف الوجه فقط واقسم بالله الذي لا اله الا هو انهم يريدون ما وراء ذلك دعاه الفتنه والانحلال بدليل تطبيق بعضهن العملي لهذا بدليل ظهورهن في المؤتمرات والمناسبات المختلفه بغير غطاء وجه ولا شعر اذا المساله معروفه ما يريدونه معروف والله قال ولا تبرجن تبرج نتبرج الجاهليه الاولى هذا التبرج بخلع الحجاب باظهار الزينه قال الذهبي في كتاب الكبائر ومن الافعال التي تلعن عليها المراه اظهار الزينه والذهب واللؤلؤ تحت النقاب وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب اذا خرجت ولبسها الصباغات والأزر الحريرية والأقبي القصار قال وكل ذلك من التبرج الذي يمقط الله عليه ويمقط فاعله في الدنيا والآخرة وقال الآلوس رحم الله واعلم أن مما يلحق بالزينة المنهي عن إبدائها ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوقف يا بهنّا وَيَسْتَتِرْنَ بِهِ إِذَا خَرَجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَهُوَ غِطَاءٌ مَّنسُوجٌ مِّنْ حَرِيرٍ ذِي عِدَّةِ أَلْوَانٍ وَفِيهِ مِنَ النُّقُوشِ مَا يُبْهِرُ الْعُيُونِ يَقُولُ قَبْلَ أَكْثَرَ مِنْ 100 سَنَةٍ وَأَرَى أَنَّ تَمْكِينَ أَزْوَاجِهِنَّ وَنَحْوُهُنَّ يَعْنِي مِنْ أَبٍ أَوْ أَخٍ أَوْ وَلِيٍّ لَهُنَّ بِالْخُرُوجِ بِذَلِكَ وَمَسِيهِنَّ بِهِ بَيْنَ الْأَجَانِبِ مِنْ قِلَّةِ الْغَيْرَةِ ويقول بعض الناس تتكلمون وتتكلمون للنساء والقضية أنه من ولي أنبياء ما هو هذا العنصر الموجود معها ما هو هذا الولي ما نوعه من حجر من شجر أليس من البشر لماذا لا يتحرك لماذا لا يقوم عليها لماذا لا يبدأ بالأسهل فالأسهل بالموعظة بالتعليم أيضا بالإقناع العقلي ويقول والشرعي قبل ان تكون العقوبات لماذا يا عباد الله ثم تحاكي المؤامره بالتبرج تحت اسم الحجاب العصري الحل الوسط المزعوم التبرج المقنع عباءه فارسيه ومغربيه وعباءه لف وعباءه مخصره واشكال والوان وهذه عباءات لا ترضي الله عز وجل هذه العباءه هي فستان اسود مطرز ملون مخصر شفاف ضيق هذه العباءه عباءه الفستان تحتاج الى عباءه والله تحتاج الى عباءه والله الذي لا اله الا هو ان هذه العباءه لا يجوز الخروج بها وقد انتشرت وعمت واستوردت وبيعت وروج وقالوا اتينا بالحل يجمع بين الحجاب والجمال المقصود ان تظهر المراه جمالها هل هذا هو المقصود الان نريد الاجابه اظهار المراه للجمال امام الرجال الاجانب هل هو مقصودكم يا جماعه اين الشفقه على الاهل من النار اين شفقه المراه على نفسها من النار هذه النار التي تلظى وقودها الناس والحجاره هذه النار التي فيها ملائكه غلاظ شداد هذه النار التي تنزع ثروة الراس من حرها هذه نار نزاعه الشوى تدعو من اذبر وتولى هذه النار التي فيها مقاعئ من حديد يظهر بالماء الحار ما في بطونهم تحترق جلودهم كلما نضجت جلودهم والعباءه على الجلد توضع مكان المعصيه يحترق كلما نضجت جلودهم بدلناهم جنودا غيرها ليدوك العذاب عذاب لا يطاق لا يقع عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ثم ياتي الحديث واضحا صريحا محجرا صنفان من اهل النار لم ارهما اكرم الله عيني نبيه الشريفتين عن رؤيه هذه المناظر الساقطه اكرم الله عيني نبيه عن رؤيه هذه الاجيال المتاخره اكرم الله عيني نبيه عن رؤيه هذا التبرج المفسد صنفان من اهل النار لم ارهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسيمه البخت المائله وللتاكيد على دخولها النار صنفان من اهل النار قال لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحتها وان ريحتها ليوجد من مسيره كذا وكذا هل تريد ان تدخل ابنتك النار سؤال كن صريحا في الاجابه مع نفسك هل تريد ان تدخل زوجتك النار هل تريد ان هؤلاء النساء من اهل بيتك وقرابتك لا يجدن الجنه لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحتها قال ابن عبد البر في تنوير الحوالك اراد صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر يصف يصف يصف الاعضاء يصف الجسم يصف التقاطيع يصف ولا يستر يشفت عما تحته ضيق على الجسم فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقه وذكر ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر ان من الكبائر لبس المراه ثوبا رقيقا يصف بشرتها واستدل بالحديث السابق وقال وذكر هذا من الكبائر ظاهر لماذا قال لما فيه من الوعيد الشديد قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين من علماء العصر لبس الملابس الضيقه التي تبين مفااتن المراه وتبرز ما فيه الفتنه محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال سنفال من اهل النار ونساء كاسيات عاريات ففسر قوله كاسيات عاريات بانهن يلبسن الBسه قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة وفسر بانهن يلبسن الBسه خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة او الزينه التي تحتها وفسر بان يلبسنا ملابس ضيقه فهي ساتره عن الرؤيه لكنها مبديه لمفاتن المراه وعلى هذا فلا يجوز للمراه ان تلبس هذه الملابس عباد الله الزينه للزوج المراه والرجل الزوجان لا عوره بينهما لا عورته بينهما قالت عائشه كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني من الجنابه من اناء واحد لكن ما علاقه الاخرين بالزينه تتزين للناس اذا ظهرت امام النساء وامام المحارم لا يجوز ان تلبس هذه الملابس الضيقه والشفافه لا يجوز لها ذلك لا تستر عورتها عباد الله لقد كان الحرص على عدم لبس الضيق والشفاف واضحا في ذلك العصر الذهبي للأمة يوم ام كانت الامة بخير كان حجاب النساء بخير روى احمد عن اسامه بن زيد قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطيه كثيفه كانت مما اهداها له دحيه الكلبي فكسوتها امراته فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبس القبطيه قلت يا رسول الله كسوتها امراتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلاله اني اخاف ان تصف حجم عظامها وهذا الحديث له من الشواهد ما يقويه وايضا قد روى ابن سعد ان المنذر بن الزبير قدم من العراق فارسل الى اسماء بنت ابي بكر بكسوه من ثياب رقاق بعدما كف بصرها فلما لمستها بيدها قالت اوف رد عليه كسوته فشق ذلك عليه ان ترد الهديه فقال يا امه انه لا يشف قالت انها الا ان لم تشف فانها تصف اذا ما كانت شفافه فهي ضيقه او تنسني على الجلد لنعومتها ورقتها واذا تثنت على الجلد والتصقت به لنعومتها ورقتها اظهرت التفاصيل والتقاطيع ولذلك قالت له وهي الفقيه انها ان لم تشف فانها تصف وصحح الالباني واسناده رحمه الله وجاء عن عمر لما كسى الناس هذه القباطي وقال له رجل يا امير المؤمنين قد البسثها امرااتي فاقبلت في البيت وادبرت فلم اره يشث فقال عمر ان لم يشث فانه يصف حرص واضح فكر وتحذير عمر من ان لا تلبسها النساء ويخرجن بها واسماء بعدما كف بصرها تقدمت بالسن وصارت عمياء رضي الله عنها غريره لم ترضى باللبس هذا فالا لا ادري على اي شيء يتبرج هؤلاء بعض النسوه اليوم لا شكل ولا مضمون كانها تقول انظروا لماذا زوجي مفتون بغيري عجيب والله عجيب كان المساله الان موضه انزعي انزعي اكشفي الوجه وما وراء ذلك والشعر وان تكن هذه العباءه قصيره على اي شيء مكعبات وكاسحات الغام على اي شيء عجيب فعلا هذا التبرج وهذا ليس تبريرا لتبرج الجميله الجميله اسمها اشد وخطرها اعظم لان الفتنه بها اكبر اكبر وهي تمشي بين عباد الله تتبختر في مشيتها ثم العجب ايضا في هذا الزمان التبرج بالجمال الصناعي فشعرها في الراس باروكه ثم الرموش صناعيه والعدسات ملونة وكريمة تفتيح البشرة وكحل العينين ثم تتبرج تتبرج على ماذا؟ على ماذا؟ أشياء اصطناعية المهم الفتنة لفت الأنظار جلب الرجال أن يمشوا وراءها خطوطاً في السوق عجيب زماننا عجيب والله عجيب وغريب يا عباد الله سواء كانت الزينة أصلية أو اصطناعية وغيرت فلا يجوز الظهور بها الظهور بالفتنه فتنه حرام لا جميله ولا غير جميله لكن الان كانه صارت موضه كش شيء جديد كانهن يقولن اين كنا عن هذا نحن كنا مغمضات مغفلات ما ندري عن الدنيا الان عرفنا الدنيا بالكش اثبتنا جدارتنا تثبت المراه جدارتها بالكش جذبه المراه جدارتها بالصفور ما هذا يا اخوان هكذا تخرج مثل هذه التي لا شكل ولا مضمون فلا الفاسق يريدها ولا صاحب الدين يحترمها لما كانت محتشمه كانت افضل انت ترى البائع الان في السوق اذا جاءته المراه المحتشمه المتحجبه من اعلى الى اسفل لا يرى منها شيئا كلمها بالاحترام وتدخل السافره فيهش ويبش ويبتسم ويلين في الكلام وينصرف اليها مسرعا لماذا التي لا يرى منها شيء ستلاحق على ماذا ستطارد على ماذا متحجبه الحجاب كرامه الحجاب حشمه الحجاب وقايه وقايه من الملاحقات والمعاكسات هذا في الغالب عباد الله إنه دين الله إنه شرع الله وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى يجب أن نؤصل أن الحجاب شرع ودين وليس فقط عادات وتقاليد العادات تتغير والتقاليد تتبدل أما الشرع فإنه لا يتغير ولا يتبدل إنه ديننا وعادات راس مالنا انه مدارنا عليه نحيا وعليه نموت وعليه نلقى الله انه شيء ثمين جدا لا شيء عندنا اغلى منه شرع ربنا ولذلك عندما تغيب هذه الحقيقه انه دين وشرع تاتيك الاجابات العجيبه في استبيان نشر على بعض بنات المدارس لماذا تتحجبين يعني اذا تحجبت فانظر الى بعض الاجابات حتى احافظ على بشرتي حتى احمي شعري ووجهي من الشمس حتى لا اصاب بالعين ما هو مدلول هذه الاجابات ان المساله ليست مؤصله شرعا في نفوس هؤلاء الفتيات ليس واضحا عندنا أن القضية طاعة لله ورسوله وهذا هو الواجب هذا هو الأصل هذا هو المطلوب كون حماية لسرطان الجلب وهذا حقيقي وثابت أن كثرة تعرض المرأة ببشرتها للشمس في الأماكن المفتوحة يسبب سرطان الجلب هذه فائدة على الطريق لكن ليست هي الأصل الأصل أن المرأة تبتغي بحجابها جنات النعيم تبتغي طاعة الله ويبتغي طاعة الله تبتغي مرضاته تبتغي الثواب تبتغي الاجر تبتغي وقايه نفسها من النار حتى لا تصبح حامل الكاسيات العاريات وجاءت الشواهد من الغرب من الكفار تقول الامريكيه هيليان ستامبري مخاطبه مجتمعها المدمر انصح بان تتمسكوا بتقاليدكم واخلاقكم امنعوا الاختلاط قيدوا هذه الحريات ارجعوا لعصر الحجاب الان هم عندما ينتجون افلاما فقط من اول القرن الماضي ينتجونها بنساء شبه محجبات ما هي ملابس الراهبات لديهن حجاب تقول ارجعوا لعصر الحجاب فهو خير لكم من اباحيه انطلاق ومجون اوروبا وامريكا امنعوا الاختلاط فقد عانينا منه الكثير لقد اصبح مجتمعنا مجتمعا مليئا بكل صور الاباحيه والخلاعه ان ضحايا الاختلاط يملاون السجون ان الاختلاط قد هدد الاسره وزلزل القيم والاخلاق اذا كانت نداءات الاستغاثه منبعثه من غير المسلمين فهل نريد ان نكرر تجارب غيرنا ان نسير وراء القوم هل هناك ارتباط بين التقدم التقني التكنولوجي وبين نزع الحجاب هذا ما يريد ان يصوره المنافقون اليوم حتى ننطلق و نتقدم و نتطور لا بد ان تتحرر المراه من الحجاب والدين والشرع ولا يقولونها باللسان الفصيح والكلام الواضح حتى لا يتهموا بالردة فيقولون الاسلام دين عظيم لكن التطبيق المتشدد هذا هو المشكله واذا نظرت في تعريفهم للتطبيق المتشدد تجد انه هو بذاته ما هو منصوص عليه في الكتاب والسنه اذا هذا هو التطبيق المتشدد هذا هو التطبيق المتزمت هكذا يريدونه عباد الله عباءات في السوق لا ترضي الا استيراد بضائع على افلام على قنوات فضائيه على اكاديميات على اختلاط على دعوات على قدوات سيئه المجتمع تقدم على شبهات هذا هو ما هو محشوه في الرؤوس اليوم عجيب قله فقه قله علم واحيانا لا تجد فقه ا اين تعويد البنات على الحجاب من السن المبكره ولذلك تبلغ البنت اليوم وهي غير متعوده على الحجاب في كثير من الاحيان وكذلك عدد من الاسر التي تتبنى المنهج الغربي وتعتقد بالتطور والتحضر بزعمهم يجبرون البنت على هذا حتى لو ارادت العكس وبعض الازواج ممن لا يخافون الله يقول انا لا يمكن امشي بجانبك وانت خيمه سوداء كانه يريد ان يتمنظر بزوجته وان يقول الناس انظروا الى حسن اختياري عجيب ايها الاخوه ان تفكير بعض الناس تفكير منكوس مقلوب ابليسي ثم نجد بيئات متساهله كما يوجد في كثير من البيئات الطبيه وغيرها في امور الحجاب وكذلك في اماكن الاختلاط فينا يسمى بالاماكن الترفيهيه ثم ان الفتاه مخطوبه لا تتحجب امام الخاطب مع ان العقد الشرعي لم يتم ثم تساهل حتى في دخول الزوج على النساء في صاله العرس ولسنا كلهن محجبات ثم التساهل مع الخدم والسائقين احد السائقين جزاه الله خيرا لما خرجت صاحبه البيت معه متزينه متطيبه بالمكياج الكامل والعطر الفواح لحضور العرس في منتصف الطريق السائق توقف نزل من السياره وقال اتصلي باحد يوصلك لاني اخاف الله وما عدت اتحمل اين رب الاسره اين الزوج اين الذي اتى بالسائق أين الذي وظفه؟ أين الذي يدفع له الراتب؟ ألم يكن زوج المرأة التي فتنت بيوسف عليه السلام قليل غيره عندما قال وهو قد علم بأن امرأته صاحبة المصيبة الداعية للفتنة المغرية بالفاحشة يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك ويبقيه معا في البيت لتجمع له النسوة وتستعين بكيدهن عليه نفسه ثم نصيحه لهؤلاء التجار الاعزاء الذين يريدون القرش الحلال ما هذه الموديلات اتقوا الله لو كانت طائفه اخرى لشرطت على المصنع الذي يصنع ماذا يصنع وكيف يصنع ومواصفات التصنيع وانتم تاتون بالعباءات الملونه و وعباءات على الكتف وبالوان وشيفون اسود ومطرز وبطانات واشياء بالجنس وبغيرها وعبايات مشقوقه وعبايات مخصره وعباءات ملونه واشياء تلفت النظر وهذا مكياج سوق وانواع يلبسها النساء هذا مكياج سوق عجيب جدا انها تريد ان توفر في المكياج فتضع الكحل على العينين فقط لاجل السوق لا احمر شفاه ولا غيره لانها تبرز العينين بهذا النقاب الواسع على الكحل هذا اسمه اسطرها عليه مكياج سوق بتوفير للتوفير فيظهر فقط ما يفتن ويوضع المكياج عليه تكحيل العينين وايضا بعد ذلك اشياء تخدش الحياء وشنط بشكل ملابس داخليه ايها الاخوه ان الحياء اذا ذهب فقد تودي عننا الشخص ذهب الخير ذهب الخير لما احيا الى المراه ان العباءه تقيد حركتها وتعيقها ولا بد من نزعها والتخلص منها لما قيل لها هذه خيشه وهذه خيمه سوداء لما اطلقت الالفاظ الكثيره من المرتدين والمرتدات والفاسقين والفاسقات صار فعلا عند البنات في كثير من الانطباع بان العباءه فعلا معيق لا بد من التخلص منه وعندما يحدث السفر الى الخارج ما لا يحدث ماذا يحدث في الطائرات عباد الله لو فحصنا الالبسه الموجوده في الاسواق تنورات فساتين ماذا يوجد حتى امام النساء ملابس كثير من الملابس التي ترتدى في الاعراس والله الذي لا اله الا هو لا يجوز لبسها حتى من النساء امام النساء لا يجوز قصيره مشكوكه شفافه ضيقه كان الشذوذ ينتشر الشذوذ ينتشر حتى بين النساء فما معنى هذا الذي يحدث ثم كاميرات جوالت والان الجيل الثالث كاميرات ستنقل مباشره تصور وتنقل الى جوالات اخرى الى مواقع انترنت إنه بث حي مباشر لا تلحق أن تحطم الجوار لأن الصورة قد نقلت فوريا أنت يا مسكي لا تدري ما الذي سيحدث الآن الزمن الذي نحن فيه يوجب علينا باحتياط أكثر الزمن الذي نحن فيه يوجب اتخاذ احترازات أكبر والعجيب أنه مباشر ان هناك من يدعو الى مزيد من الى مزيد من السفور والتساهل في الوقت الذي يجب الان في عصر الجوال الجيل الثالث مزيد من الاحتياط والانتباه ان هناك دعوات لمزيد من التساهل الحجاب شخصيه عفه امانه دين اسلم بسببه عدد من الكفار لانهم راوا شيئا غير معهود ولما فهموا الحكمه منه وما حصل عندهم من جراء فقد تاثروا حور حرائر ما هممن بريبه كظباء كظباء مكه صيدهن حرام حور حرائر ما هممن بريبه كظباء مكه صيدهن حرام الشاعر الجاهلي وصف المراه الجاهليه لما سقط خمارها فتناولته والتقطنا باليد تناولته بيد لما سقط عفوا عن غير عمد والتقط الرجال باليد الاخرى وهي جاهليه فاين اصحاب الفطر السليمه والعقول المستقيمه في التفكير هل نريد اتباع سنه ابليس يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوئاتهما يا ايها المحررون في الصحف يا كتاب الاعمده يا محرري المقالات يا كتاب التحقيقات اتقوا الله خافوا الله ان الجريمه اذا اقترفها الواحد منكم مضاعفه لانه ينشر على الملأ يقراؤون الكبير والصغير والذين يعرضون في الاعلام الذين ينتجون التمثيليات والمسلسلات فما بالك بالذين يعرضون الفيديو كليب اي حجاب واي وقد فوجئنا بخبر انتشار لبس عبايات معينه في وسط معين لماذا قالوا المغنيه الفلانيه ارتديتها في الاغنيه الفلانيه واخر صرع فيديو كليب بحجاب بغطاء راس على بنطلون كما قراته بالامس عباد الله اشياء عجيبه اذا اقتباس من التراث الاسلامي في فيديو كليب اقتباس من شيء ولا ومض كانه شيء ولا ومض ولكن الله عز وجل غالب على أمره وسيظهر دينه ولو كره الكافرون وسيظهره ولو كره المشركون ولا زال في كثير من المجتمعات الإسلامية ولله الحمد خذ قرويها وبدويها وريفيها بالإضافة إلى أصحاب المدن ستجد أن الأكثر يريدون الحجاب وأنه يطبق وانه ولله الحمد سلعه مرغوبه وانه تشريع قائم ومستمر واننا فقط ابتلينا بقشره سخيفه هي الظاهره والتي تصور ان اكثر النساء متبرجات وليس الامر كذلك بحمد الله والمطلوب المحافظه على المكتسبات والتوم من المحرمات والعوده الى الدين المطلوب منكم انتم ايها الرجال القيام بما امر الله به قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره والنساء ايضا الدعوه في اوساطهن ومقاومه التغيرات اذا ما قاومنا يا جماعه سنترد اذا ما حاربنا ما قاتلنا من اجل الشرائع التي انزله الله ما نفحنا عنها ما تمسكنا بها الى الرمق الاخير ستذوب ستخرج اجيال بعد ذلك لا تعرف الحجاب ولهذا راث بانفسنا ورحمه ببناتنا من نار جهنم ان نعود ان نتوب ان نراجع انفسنا ان نقوم بامر الله تعالى ان يكون عندنا وقفه ان يكون عندنا عودة إلى الله أن يكون عندنا محاسبة للنفس أن يكون عندنا شيء من الحزم كفاية تساهل كفاية تمييع للدين وأوامره كفاية انحدار أولاد الحرام في الشوارع البرض يهطل كالحجر سبعة وثلاثين قتيلاً بالأمس من الأمطار والسيون يعني ماذا ننتظر؟ يا عباد الله ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تجعلنا من التائبين اللهم اجعلنا بدينك مستمسكين وبشرعك عاملين اللهم انا نسالك الامن في البلاد والنجاه يوم المعاد يا رب العباد اللهم انا نسالك ان تغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا اللهم إنا نسألك أن تعصمنا من الفتن يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين